وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رد الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِهِم